أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأنزل حاجتي في كل حاجة إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن ومن كرم و من لطف خفيف و من فرض تزول به البلد لا مولا سواه ولا حبيب لا نباء ولا جميل السجر للداعي مجيب إلهي منك إسعادي وخيري إلهي منك إسعادي و من کل